لَيَتَوَفَّاكم مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّ مُوقِنُونَ ولو ترائذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ولو ترائذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 وَأَخَرُوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون